أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فما ثقَلتْ موازينه فأولئك هم المفلحون، وَمَنْ خَفَتْ موازينه فأولئك الَّذينَ خَسِروا أَنفُسَهم بِمَا كَانوا بآياتِ لا يَضْلِمونَ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 ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي مالهم وعن سمائِلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذو محمد حورا لمن تبعك منهم لأم جهنم منكم أجمعين